اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يحييهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمع وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأتروا من نجوى الذين ظلمون افَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَلِيِّ عَلِمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْجَمِيعُ عَلِيمٌ فَالْقَالُوا أَضَافَ أَحْلَمَ بَلِ اسْتَرَاهُ بَلْ, بل وَشَاعِرٌ فَيَأْتِيَنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُتِيَ الْأَوَّلُونَ ما النَّقَبِلُهُم مِّن قَرْيَةٍ لَّمْ يَأْتِ لَهَا أَفَلا يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا وَدَأْفَرَهُ يَوْمَ عَدَفَ إِن جَئْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَعَذْلَكُمُ الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ فَصَلْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً بَعْدَهَا وَإِشَارَ نَادَا دَنَا صَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا فَتَحُوا بَرَاءًا إِذَا هُمْ مِمَّا يَرْفُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إلا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواه حتى جعلناهم, حتى جعلناهم حصيدا لا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زامق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستفرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنمار لا يفكرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله نفت فسبحان الله رب العرش عنا يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أسهم لا يعلمون الحق فهم وَمَا وهم بأمري يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يقول منهم إن إله من دونه فذ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت أرطا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وجعلنا في أرض فيما وَجَعَلْنَا فِيهَا أَعْرَجَاءً وَجَعَلْنَا فِيهَا أَعْرَجَاءً وَجَعَلْنَا فِيهَا أَعْرَجَاءً وَجَعَلْنَا فِيهَا أَعْرَجَاءً وَجَعَلْنَا فِيهَا أَعْرَجَاءً كلّ في فلك يسحون وما جعلنا لبشر قدرك الخلل أَفَإِنَّهُمْ أهدى النبي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلقا إن فعالوا من عجل فأليكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا Oh, yeah. yeah. هذو فلا يستطيعون رد جما ولا هم ينصرون ولا يقضون جميعا باعثين قبل للذين تسخر منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلق لا يستطيعون نصب أنفسهم ولا هم منا يفحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الضالين إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعكم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ونضع لموادين القصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبتي من خرب أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أتينا موسى ومارونا فرقان وضياء وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وماذا دفر مبارك أنزلناه أفأنتم لهم منكرون ولقد آتنا كُن وَكُنْ ذِي عِلْمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لِيَ سَنَا تِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ فَغَرِقْتَ أم أنت من الناعبين قال بل ربكم ورد السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأجيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجبرين فإن يذكرهم يقال لَهُ إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا يا إبراهيم قال بل فعله كبير فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نفتوا على روسهم لقد شيئا ما لا ينفعكم شيئا جعلنا صالحين. وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُلْكَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَوَضَعْنَا فِيهِمُ الذِّكْرَ ۗ وَقَضَيْنَا فِيهِمْ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوءًا مُذُوا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلُوا الْخَيْرَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا بِدِينٍ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَرَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ذو الفاتحين وادقاها في رحمتنا انه من الصالحين ولوحي ابن دان قبلك استجاب له فنجيناه واهله فنجيناه وامنههم من الضر العظيم ونقناهم من القوم الذين كذبوا جاء ود وتسليمان اذ يحكم مالك الحرف اذ نفشت اذ نفشت ني غنم القوم وقمنا لحكم من شاهدين ففممنا هذا ليلان وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا بعدا جبالا فذبحنا وَكُن لَنَا فَاعِلِينَ وَعَلِّمْنَا فَانعَشْ لَنَا بُسْتًا لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَأَرْسِلْ لَنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجِيءُ بِأَمْلِهِ تَجِيءُ بِأَمْهِهِ إِلَى الأرض الَّتِي فِيهَا وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يضيخون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب وعجبنا له فكشفنا ما به إذ انظر وآتيناه أهله, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى العابدين وإسماعيل وذلك في كل أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وبنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن فسدنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجى المؤمنين وذكرنا إِنَّا دَعَوْنَ رَبَّنَا كَذَرْنِي سَرْدَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَالِدِينَ فَسَدَ بِنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ لَهُ زَوْجَةٌ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّذِينَ رَفَعُوا صَوْتَهُمْ فَخَفَّضْنَاهُ فِيهَا مِن رَّحْمَةٍ I'm about يأجوج ومأجوج وهم من كل, كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من ذو الله حصب جهنم أنتم لما واردون لو كان ما أولئها لثم أوردوها وكل فيها هم فيها ذكروا وهم فيها لا يسمعون إِنَّ النَّذيرَ سَبَقَتْ لَهُمْ إِنَّهُمْ خُلَّى هُنَاكَ هُنَاكَ كَعَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ وهم في مشتمة أنفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع الأذى وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم هذا ينكم ها سماء السجل الكتب كما كَفَيْشْ جِلْ كُتُبَ كَمَا بَدَعْنَا أَوَلَّ خَلْقٍ وَعِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ, أن الأرض عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن عدني أقريب